قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياءك ضرب بان يكون مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون